لا إله إلا القرآن. أطاع. الحمد لله رب العالمين. الله أعلم ذلك يوم الدين. إياك العبد وإياك نستعين إِنَّ الصَّلَاةَ الْمُسْتَدْعِيَ. you mm -hmm. رب العالمين اللهم الرحيم ما يوم الدين ان يا رب لو اني اكنت استعين بنا الصراط المستقيم